الحمد لله رب العالمين يا رب اشرح صدورنا ويسر امورنا واحلل عقدتنا من على السلا اللهم قرب الكرب على المكروب اللهم صلِّ الكربة عن المكروبين اللهم أذِن بين المدينين اللهم وص على عبادك المؤمنين اللهم فك أسر المأصرين اللهم فك أسر المأصرين اللهم فك أسر المأصرين اللهم, اللهم ارزقنا قبل الموت طوبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم أعودنا حوض نبيك محمد اسقنا بيبيه الشريفة شربة هنيئة لا بعدها أبدا وأشهد أن بها بدلا من اي تنشي على دي بي القضاء ركبت مركب الرضا. يا ابن ادم يا ابن ادم اذا لزلت بك مصيبة تركب مركب الصبر فان مركب الصبر مكتب. يا رب ربك عني خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قوصيها ويباليها ليس للنفس آمان تحق الله. فأخبره المصطفى أن النجاة في ثلاثة أشياء اسمع إلى سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد من النجاة يا رسول الله فقال له الحبيب محمد النجاة في ثلاثة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئك. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. وابكي على عليك لسانك وان يقب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة الا حصائد انسنتهم. امسك عليك لسانك وليسعك بيته. وابكي على خطيئتك سيدي يا رسول الله يا خير مخلوقي وافضل ورسل وشفيعك أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الهمة وكشفت الهمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فصلاوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الى يوم الدين اما بعد نعشر الاخوة الاعزاء مع الدرس العاشر من دروس سيدنا سليمان مع الدروس المستفادة من سيدنا سليمان ونحن اليوم بمشيئة الله تعالى مع درسنا العاشر ونازلنا مع المحكمة السليمانية قال الهدى سلام هل اصابتك كنت من الكاذبين وعرفنا في درسنا السابق كيف قال وقت ان كنت من الكاذبين وعرفنا ان بدء الاسلام لا يتغير وان اصول الاسلام لا تتغير عرفنا ان بدء الاسلام انه مهن الأخبار لا يكذب ولو كان النبي ينقل إليك الأخبار الثقة لابد وأن تتأكد ولو كان النبي ينقل إليك الأخبار صحابي من رسول الله عرفنا هذا بفضل الله تعالى في درسنا السابق فكيف تثبت سليمان من كلام الهو؟ كيف تفدت وكيف تأكد مع شبا الاخوة الاعزاء اسمحوا من الان ام انتقل من عند نبي الله سليمان الى سيد الخلق أن تصيبوا قوما بجهالتي فتصبحوا على ما فعلتم النبيين اسمح لي يا سليمان أن أذهب إلى حبيبك وأخيك محمد صلوات الله وسلامه عليه لأنقر على أسماع غمة محمد هذا المشهد يتثبت من الأخبار وأن يتأكد من الأخبار فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من فتبينوا نزلت في صحابيين صحابي منه كاد أن يتسبب في كارثة صحابي منهما كاد ان يتسبب في مصيبة الكبرى وكاد ان يتسبب في قتل عشرات من المسلمين بل في قتل المئات من المسلمين لولا حكمة المصطفى ولولا كياسة عقل المصطفى فماذا حدث? الا ما حدث رهيب وغريب وعجيب تعالوا بنا الحبيب محمد صلى الله وسلامه عليه. أرى الآن رجلا يدخل على الرسول وقد أسلم وهو الحارفة بل ضرار. الحارفة بل ضرار أسلم ورفق بالشهادتين بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآمن بالرسول. واتفق مع الرسول. أنه إذا عاد إلى قومه وكان هو سيد قومه أن يدعوهم إلى توحيد الله إلى توحيد رفع السماء بما عملت وأن يدعوهم إلى الإسلام وأن يؤمنوا بسيده محمد يا رسول الله لإن رجعت إلى قومي فسوف أدعوهم إلى الإسلام فقال له الرسول يا حارث إذا عدت إلى قومك ووحد الله تعالى وأسلمه فجمع منهم زكاة أموالهم فإذا جمعت زكاة أموالهم ففي اليوم المحدد الذي سأحدده لك وبالساعة المحددة سأرسل إليك رسولا من عندي فاعطئي زكاة أموالكم يا حارث على هذا مع سيدنا محمد. وذهب الحارث الى قومه. واخذ قومه الى الاسلام والى توحيد رافع السماء بلا عمل. فاسلموا على يد الحارث. ونفقوا بالشهادتين. وجمع المال منهم. جمع زكاة المال منهم. وفي اليوم اتفق فيه مع الرسول وقف الحارث بالمال بذال الزكاة ينتظر رسول رسول الله اترك الحارث مع قومه وقد وفى بعهده مع الحبيب محمد وجمع زكاة المال ينتظر واحدا من عند الرسول ليأخذ الزكاة الآن اعود الى حبيب محمد اراهي نادي على صحابي يسمى الوليد بن عتبة ابن ابي معيط وقال يا وليد ستذهب الى لتجمع ولتأخذ بزكاة في اموال الحارث مع قومي يا وليد انفر الشامي الى هناك الى الحارث بن ضرار سرع زكاة. فأتني بها يا وليد. قال الوليد سمع وطاعة يا رسول الله. واذا بالوليد يتحرك. ولكن في منتصف الطريق حدث ما ينبه له الجبين خجلا. ما ينبه له الجبين خجلا. الوليد ذاهب ليأتي بالمال من الحارس والحارف المدرار يقف في موعده ومعه المال لكن ما حدث مع الواليد شيء له العجب الواليد يأتيه الشيطان فولعب برأسه وقال يا وليد ما ادراك انهم اسلقوا وما ادراك ان الحارف جمع منهم المال وما ادراك اذا ذهبت اليهم فربما قتلوك اذا صعد الى محمد وقل له يا محمد لقد ذهبت الى هناك فلم يعطوني شيئا. وعاد الوليد عاد الوليد من منتصف الطريق ولم يذهب الى الحارث والحارث هناك ودخل الوليد على سيدنا محمد وقال يا رسول الله لقد ذهدت الى الحارفة بمضرار فلم أتوني مالا وهم بقتل يا رسول الله صحابي يكذب صحابي يكذب والله يعلم أنه كاذب الله يدري كل ما تضمره يعلم ما تخفي وما تظهره وإن خدعت الناس فلن تستطيع خداع من يطر ومن ينشره الله يدري زكاه نعم يا رسول الله. يا وليد هل هل بقتلك؟ نعم يا رسول الله. الآن الحارث الحارفة مدرور؟ الليل الزكاة قد جمعها. ينقذر رسول رسول الله فلم يأتيه أحد. فقال الحارث يا قوم ان الرسول لا يخلف وعده أبدا. وما أرى أن الرسول لم يرسل إلينا أحدا أخشى أن يكون الله قد صقف علينا وصقف علينا رسول الله إذن فماذا أنت صادع يا حارف قال يا قوم فليأتي معي كبار القوم ونذهب سويا ونأخذ زكاة أموالنا ونسلمها لرسول الله في المدينة الآن على الحارثة قد جمع كبار القر ومعه الأموال الزكاة ليرسلوها إلى الحبيب لأنفسهم فماذا جرى في مدينة الحبيب محمد نادى الرسول على خالد بن الوليد رضي الله عنه وجمع الحبيب محمد سرية وقال يا خالد انت قائد هذه السرية وعليك ان تذهب بها الى هناك الى الحارث ابن برار فان الوليد اخبرني انهم لن يجمعوا زكاة اموابهم وانهم هموا بقتل الوليد يا خالد ستتحرر ولكن اسمعوا الى حكمة الحبيب محمد وانا سبعت الحبيب محمد قال يا خالد ولكن اوصيك ان تتثبت من الامر اولا استطيع الأمر أولا يا خالد قبل أن تفعل شيئا مع الحارث بن برار تأكد من الذي قاله الوليد أولا يا خالد ولا تتسرع ألا ما الحارث تحرك من مكانه على رأس كبار قومه ألا ما تحرك خالد على رأس سرية جمعها الحبيب المستفى والفقى صارق خالد بصارق الحارث على امر قد قدر على امر قد الله. ووقف خالد امام الحارث وجها لوجه. قال الحارث الى اول يا خالد. قال جئت اليك يا حارث. قال ولما يا خالد. قال لقد ملعتم سكاة أموالكم ولم تعطوها للوليد وهمنتم بقتل رسول رسول الله فتعجب الحارف وقال عجبا وقالت والله ما رأينا أحدا قد جاءنا من عند رسول الله والله ما جاءنا الوليد وما رأيناه ولما استطعناه جئنا بأموال الزكاة لمسلمها لرسول الله بأنفسنا وها هي أموال الزكاة أمامك يا خالد ما جاءنا الوليد وما عين الوليد وجئنا بأنفسنا لنسلم أموال الزكاة إلى رسول الله وعاد الكل من الحبيب محمد عاد خالد للسرية وعاد الحارث مع كبار قوم ودخلوا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخلوا على رسول الله وإذا بالرسول يعافظ الحارث يا حارث هل على هذا اتفقنا ألم نتفق على أنك ستجمع زكاة المال وأرسل إليك رسولا قوله: "وقيموا زكاة المال" قال: نعم يا رسول الله. قال: "ألم يا سيك الوليد؟" قال: والله ما جاءني يا رسول الله. "أليته هم يقتل الوليد؟" قال: والله ما رأيناه وما حدث بقتله أبدا إنما ما فقدناه جئنا اليك بزكاة اموالنا نسلمها لك في انفسنا يا رسول الله واذ خالد على الحارف ومن معه ولكن لها حكمة الحبيب محمد وخالد الصفر على الأمر أولا تأكد من الأخبار أولا وتثبت مما قاله الوديد أولا فإذا كان هذا صحابي كاد أن يصدق كارثة على المسلمين ولولا تأكد الرسول لحدث في الكارثة فماذا جرى للمسلمين ماذا جرى في صفوف المسلمين ينقلون اخبارا الى الناس وهم يعلمون انهم كاثرون يطلقون الشائعات على كل خلق الله يطلقون الشائعات على كل خلق الله اذا تلقت المرأة اطلقوا عليها الشائعات لقد تلقت بسبب كذا وكذا. اذا اصبحت المرأة ارملة لا يتركوها في حالها. انها تعلم بعد من في زوجها كذا وكذا. اذا رأى فتاة لم تتزوج اطلقوا عليها الشارعات. انها لم تتزوج لان فيها كذا وكذا. اذا رأى الرجل عليه الشائعات. اتدرون لماذا طلقها? طلقها من اجل كذا وكذا. والله يعلم انهم كاذبون. يا ناس اتركوا الناس لرب الناس. يا ناس اتركوا الناس لاله الناس. يا ناس اتركوا الناس لملك الناس. لسانك لا تذكر به عور تمرئ. فكلك لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فقلك عورات فقلك عورات وللناس ألسنوا وعينك الأبت إليك مساوئا فقل يا عين إن للناس أعينه وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسنه إما الرجل يقول كلمة من صخب الله لا يلقي لها دالا ويحوى في نار جهنم سبعين قارية بسبب كلمة بسبب كلمة قالها عن فلان أو عن فلان وهو كاذب فيها يا معشر الصابح إجاكوا سكوا بندى فتبينو أن, أن تصيبكم من جعالة. فيتشبه على ما فعلتم الماضين فكيف تصدق سليمان من كلام الهذل الا رسول تثبت من كلام الوليد فكيف تصدق سليمان من كلام الهذل القرآن يصح لك هذا تسمع ماذا قال القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليمن المسافة 1100 سيقطع الهدهد زهابا وعيابا سيقطع مسافة 1100 ومئة اميل زهابا وعيابا وهنا سؤالين لماذا أرسل سليمان الهدهد بالذات لماذا لم يرسل سفيرا من البشر والله سخر له الانس والجن. لماذا سمم سليمان على ان الذي يذهب بالرسالة فهو الهدهت. لماذا لم يرسل واحدا من الانس والجن. لان الهدهت هو الذي جاء بالخبر من عند بالقوس فلابد ان يذهب هو ليتحمق المسؤولية كاملة من اولها الى اخرها السؤال الثاني هنا لماذا قبل الهدهب ان يتحمل هذه المشقة وهذا التعب وهو ويسقط عليه. كما بالنا لو كان الهدهد يعيش بعد هذه الايام. ولا كل المنكرات تفعل في رمة محمد. ولا كل المنكرات تفعلها رمة محمد. السودان يطلب بعده بعضا في درفوش. فلسطين في فتح وحماس العراق يضرب بعضه بعضا السنة والشيعة ماذا لو كان اليهود يعيشوا بيننا وراء المنكرات التي نفعلها وراء افراح المسلمين وما فيها من شرف وود من الله والمسلم يدعو شكرا